الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه يقدم لكم الماده ة الحمد ل ل وكفا والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. التاريخ الإنساني مليء بالوقائع والأحداث والذوات والأشخاص المصطفى الله الله المجتبى الله المرتضى التاريخ الإنساني على آله مليء مهتدى عبد به وكل يترك في هذا التاريخ ب ص م ة تعرف به ولكن التاريخ ا ل إ ن س ا ن ي بطوله وعرضه وذواته و أ ش خ ا ص ه لم يعرف ش خ ص ي ة ف ذ ة ولا عظيما من عظماء التاريخ كمثل نبينا صلى الله عليه وسلم والذي يقينا أ ع ت ق د أ ن ا ل ب ش ر ي ة من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا ونحن كمسلمين أ و ل ا ن ح ت ا ج لسيرته العطرة ولأخلاقه الفاضلة ولقيمه العالية ولسمو ممارسته البشريه ع العالية ط ر ممارسته ة الزكية الفاضلة وللشمائله ولأخلاقه ولقيمه ولسمو ا ة المتخبطة اليوم في المادية الطاغية اليوم دياجير تحتاج إلى توازن النبي ا إلى صلى ل ل في ع لتفتخر ي ه وسلم وإلى ع ا وأخلاقه إن البشرية ل ل ي م ه إن ت بانتساب رجل كمحمد إ ل ي ه ا إ ذ إ ن ه رغم أ م ي ت ه ا سنحاول ت ط ا ع بضعة عشر قبل ق ر ا ً أن يأتي、بتشريع. سنكون ن بتشريع ن ل أ ر و نكون و ب ي ي ن أسعد ما نكون إذا ت ص ن سنحاول ا إلى قمته سنحاول جاهدين عبر هذا البرنامج أ ن نتطرق في كل ح ل ق ة إ ل ى جانب من الجوانب ا ل م ش ر ق ة و إ ل ى و ق ف ة من الوقفات ا ل م ض ي ئ ة في هذا التاريخ العظيم وفي هذه ا ل ش خ ص ي ة ا ل ف ذ ة ي ق ي ن أ ن سيرته صلى الله عليه وسلم معين لا ينضب وعطاء مستمر ويقيني ب أ ن ن ا لم نستفد من هذه السيره كما ينبغي فهي في إ ط ا ر الاحتفالات وفي إ ط ا ر العطلات ولكننا لم ننفذ إ ل ى لبها ولم نخترق جوهر ا ل س ي ر ة نحن ب ا ل س ي ر ة يمكن أ ن نحدث في الدنيا ن ه ض ة في ا ل أ خ ل ا ق وفي القيم وحتى في عالم ا ل م ا د ة سنحاول التعرف على ش خ ص ي ة النبي صلى الله عليه وسلم في حلقتنا ا ل أ و ل ى وفي الحلقات ا ل ق ا د م ة سنطرق في كل ح ل ق ة جانبا من الجوانب ولكن لما أ ح د ث عن عظمته وعن جلاله صلى الله عليه وسلم أ ش ر ف بذلك أ و ل ا مما زادني شرفا وفخرا و ك ت ب أ خ م ص ي ا ت أ ث ر ي ا دخولي تحت قولك يا عبادي و أ ن صيرت أ ح م د لي نبيا إ ذ ا أ ر د ت أ ن أ ح د ث عنه ف إ ن ي أ س ت ح ي أ ن لا توفيه ا ل ع ب ا ر ة والا تبلغه الكلمات والا أ س ت ط ي ع التحدث عنه ولكنني أ ت ح د ث عنه د ي ا ن ة أ ت ح د ث عنه ع ب ا د ة و أ ل و ذ ب ا ل ق ر آ ن الذي عرفنا بهذه ا ل ش خ ص ي ة ا ل ف ذ ة من نبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رفع الله ذكره كم من مؤذن يشق عنان السماء في اليوم و ا ل ل ي ل ة خمس مرات أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله كم من مسلم في بقاع الدنيا ا ل م خ ت ل ف ة و أ ر ج ا ء ا ل م ع م و ر ة لا تربط بنبي عليه الصلاه رحم ولا و ش ج ة ق ر ب ة ولا دم يسمع باسمه فيبكي وتترقق عيونه بالدمع يصلي عليه صلى الله عليه و س ل م كم من متحدث يبدأ حديثه يبدأ ويبدأ رفعنا س وسلم و و ل الله صلى الله عليه ر لك ذكرك إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة كما قال حسان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 إ ن هو إ ل ا وحي يوحى لسان صادق وفكر ثاقب ما ضل صاحبكم وما غوى قلب ثابت ما كذب الفؤاد ما ر أ ى بصر نافذ ما زاغ البصر وما طغى هل تجد كلاما أ ع ظ م من ذلك أ ق س م الله عز وجل بعمري و ب ح ي ا ة هذا النبي وقال له ا لامرك انهم لفي سكرتهم يعمهون أ ق س م ب ح ي ا ة هذا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل ق ر آ ن ينادي نادى الله فيه ا ل أ ن ب ي ا ء ب أ س م ا ئ ه م ا ل م ج ر د ة و ب إ ع ل ا م ه م ا ل م ح ض ة يا آ د م اسكن أ ن ت وزوجك ا ل ج ن ة يا إ ب ر ا ه ي م قد صدقت ا ل ر ؤ ي ة يا نوح إ ه ب البركات ي منا وسلام يا داود إ ن ا جعلناك خ ل ي ف ة في ا ل أ ر ض يا موسى أ ق ب ل ولا تخف يا عيسى إ ن ي متوفيك ورافعك إ ل ي يا زكريا إ ن ا نبشرك بغلام اسمو يحيى يا يحيى خذ الكتاب ب ق و ة لن تجد في ا ل ق ر آ ن يا محمد يا أ ي ه ا النبي ان ارسلناك شاهدا ونذيرا يا ايها المدثر يا ايها المزمل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته يا ايها النبي اتق الله يا ايها النبي لم تحرم ما أ ح ل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وهكذا القران يعلمنا ان نتادب مع رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم ماذا والقران يصف النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ج ل ا ل أ و ص ا ف لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف ا ل رحيم والرؤوف من اسماء الله تعالى والرحيم من اسماء الله تعالى وقد وصف الله عز وجل النبي بهذين الاسمين نحن نحدث عن من, نحدث عن من قاد م ع ر ك ة الضمير ا ل إ ن س ا ن ي من استطاع أ ن يحول في عقدين من الزمان ا ل ج ز ي ر ة ووجه التاريخ و أ ق ا م د و ل ة على أ س ا س من ا ل ا ل و ه ي ة لله ا ل خ ا ل ص ة نحن نحدث عن من حرر ا ل إ ن س ا ن و قاد ا ل ب ش ر ي ة و زكى العقول و طهر القلوب نحن نحدث عن من نحدث عن الذي لا تبلغه عباراتنا و لا تصفه كلماتنا إ ن م ا إ ذ ا عجز الناظر إ ل ى القمم ا ل ط و ي ل ة تكفيه ن ظ ر ة لتلك ا ل ق م ة أ ن ينظر إ ل ي ه ا وهذا الذي سنحاول أ ن نقوم به في ب ر ن ا ماذا ج ك م ه ذ نبينا ا م يقول المادحون وما عسى أ ن تجمع الكتاب من معناك صلى الله عليك يا علم الهدى م ش ت ا ق مشتاق إ ل ى مثواك إ ن ه المقفى الذي جاء في قفى ا ل أ ن ب ي ا ء و إ ن ه الحاشر الذي سيحشر الناس تحت قدمه إ ن ه الماحي الذي محى الله به الكفر إ ن ه أ ح م د ومحمد محمد الذي يكثر من حمد الله عددا و أ ح م د الذي يكثر من حمد الله ن و ع ا فلن تجد حامدا لله مثله ولن تجد محمود الصفات ولا الخصال مثله نحدث عن من نحدث عن أ ع ظ م ش خ ص ي ة في تاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ة المطلوب منا أ ن نكون مثله أ ن نتخلق ب أ خ ل ا ق ه أ ن لا نسيء إ ل ي ه و أ ن ل ا نسيء إ ل ى أ م ت ه بتخلفنا وبضعفنا وبسوء خلقنا علينا ا ل م ف ج ر ة ا ل س ي ر ة في جوانب حياتنا أ س أ ل الله جل وعلا أ ن يجمعنا و إ ي ا ك م بنبينا صلى الله عليه و سلم نشهد الله على حبه وهو الذي بشرنا ب أ ن ا ل م ر أ ة يحشر مع من أ ح ب اللهم احشرنا في ز م ر ة نبيك صلى الله عليه و سلم